أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك نفس ألا نفسك يكونوا مؤمنين باخع ان شان ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إ ل ا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا ف س ي أ ت ي ه م انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا إ ل ى ا ل أ ر ض كم أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج كريم إ ن في ذلك لايه وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ف أ ر س ل إ ل ى هارون ولهم علي ذنب ف أ خ ا ف أ ن يقتلون قال كلا فاذهبا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ا معكم مستمعون ف أ ت ي ا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان أ ر س ل معنا بني إ س ر ا ئ ي ل قال أ ل م نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت و أ ن ت من الكافرين قال فعلتها إ ذ ا و أ ن ا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني إ س ر ا ئ ي ل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آ ب ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن قال إ ن رسولكم الذي أ ر س ل إ ل ي ك م لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إ ن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إ ل ه ا غيري لاجعلنك من المسجونين قال او لو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده ف إ ذ ا هي بيضاء للناظرين قال للملا حوله إ ن هذا لساحر عليم يريد أ ن يخرجكم من أ ر ض ك م بسحره فماذا ت أ م ر و ن قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه وبعث في المدائن حاشرين ي أ ت و ك بكل سحار عليم فجمع ا ل س ح ر ة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أ ن ت م مجتمعون لعلنا نتبع ا ل س ح ر ة إ ن كانوا هم الغالبين فلما جاء ا ل س ح ر ة قالوا لفرعون قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م إ ذ ا لمن المقربين قال لهم موسى أ ل ق و ا ما أ ن ت م ملقون ف أ ل ق و ا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إ ن ا لنحن الغالبون ف أ ل ق ى موسى عصاه ف إ ذ ا هي تلقف ما ي أ ف ك و ن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 لأقطعن أ ي ي د ك م و أ ر ج ل ك م م ن خ ل ا ف و ل أ ص ل ب ن ك م أ ج م ع ي ن ق ا ل و ا ل ا ضير إنا إ ل ى ر ب ن ا م ن ق ل ب و ي ه نطمع أ ن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين واوحينا ل ل م م ؤ ن ن ي أ و إ ل ى موسى أ ن أ س ر بعبادي إ ن ك م متبعون ف أ ر س ل فرعون في المدائن حاشرين إ ن هؤلاء ل ش ر ذ م ة قليلون و إ ن ه م لنا ل غ ا ئ ض و ن و إ ن ا لجميع حاذرون ف أ خ ر ج ن ا ه م من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ت ر ا ى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا إ ن معي ربي سيهدين ف أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن اضرب بعصاك البحر فانفلق ف اسماء ن ف ل ق كل الله و ف ا ثم ا ل آ خ ر ي وأنجينا ن م و س ى و ن معه ى موسوعه النابلسي ي ك للعلوم ا ل إ ب ر ا ه ي م إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أ ص ن ا م ا فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إ ذ تدعون أ و ينفعونكم أ و يضرون قالوا بل وجدنا آ ب ا ء ن ا كذلك يفعلون قال أ ف ر ا ي ت م ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم ا ل أ ق د م و ن ف إ ن ه م عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين و إ ذ ا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أ ط م ع أ ن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن واجعلني من و ر ث ة ج ن ة النعيم واغفر ل أ ب ي ه انه كان من الضالين لا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل و ل ا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أ ي ن ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أ و ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إ ب ل ي س أ ج م ع و ن قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما أ ض ل ن ا إ ل ا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أ ن لنا ك ر ة فنكون من المؤمنين إ ن في ذلك ل آ ي ه و س م الله ك الرحمن م م ؤ ي ن و الرحيم الجزء ي ا ل ث ح ن ي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 فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن قالوا أ ن و م ن لك واتبعك ا ل أ ر ذ ل و ن قال وما علمي بما كانوا يعملون إ ن حسابهم إ ل ا على ربي لو تشعرون وما أ ن ا بطارد المؤمنين إ ن أ ن ا إ ل ا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ف أ ن ج ي ن ا ه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين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 أتبنون ب ك ل ريع آ ي ة تعبثون و ت ت خ ذ و ن م ص ا ن ع ع ل ل ك م ت خ د و و ن إ ذ ا ب ش ت م ب ش ت م ج ب ا ر ي ن فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن واتقوا الذي أ م د ك م بما تعلمون أ م د ك م ب أ ن ع ا م وبنين وجنات وعيون إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا اوعظت أ م لم تكن من الواعظين إ ن هذا إ ل ا خلق ا ل أ و ل ي ن وما نحن بمعذبين فكذبوه ف أ ه ل ك ن ا ه م إ ن في ذلك لايه وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن ولا تطيعوا أ م ر المسرفين الذين يفسدون في ا ل أ ر ض ولا يصلحون قالوا إ ن م ا انت من المسحرين ما انت إ ل ا بشر مثلنا ف أ ت بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ف ع ق ر و ه ا فأصبحوا ن ا د م ي ن ف أ خ ذ ه م ا ل ع ذ ا ب إن ف ي ذ ر ر ب آ ي ة و م ا كان ك أ ث ر ه م م ؤ م ن ن ي و إ ن ربك لهو ا ل ع ز ي ز الرحيم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 أ ت أ ت و ن الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أ ز و ا ج ك م بل أ ن ت م قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إ ن ي لعملكم من ا ل ق ا ل ي ن رب نجني و أ ه ل ي مما يعملون فنجيناه و أ ه ل ه أ ج م ع ي ن إ ل ا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا ا ل آ خ ر ي ن و أ م ط ر ن ا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إ ن في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم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 أ و و ف الكيل ا ولا تكونوا من المخسرين وزنوا ب ا ل ق ص ط ا س المستقيم ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله ا ل أ و ل ي ن قالوا إ ن م ا أ ن ت من المسحرين وما أ ن ت إ ل ا بشر مثلنا و إ نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم إ ن في ذلك لايه وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم و إ ن ه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم آ ي ه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ف إ ن عصوك فقل إ ن ي بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إ ن ه هو السميع العليم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 و الشعراء يتبعهم ا ل غ ا و ن أ ل م تر أ ن ه م في كل واد يهيمون و أ ن ه م يقولون ما لا يفعلون إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أ ي من قلب ينقلب و